ambayo tumekuwa tukiendelea nayo chini ya mada ya sabr kama ilivyokuwa katika kitabu chetu cha Riyadhu as-salihin cha mtunzi mwanachuoni wetu Imam An-Nawawi rahimatullahi ta'ala alayhi na katika hadithi au katika jalsa ya darasa iliyopita tulikuwa tuki au tulianza kuzungumzia aina fulani ya subra ambayo ni muhimu katika maisha yetu sisi waislam na subra ambayo ina athiri kila mmoja wetu katika maisha yetu haya kutokana na maumbile ya kibinadamu na udhaifu ambao anao mwanadamu katika maumbile yake subra yeye ayo wa ikhwa na taraji bado mnakumbuka ni subra katika kujizuia mwanadamu na hasira Ambayo Ambayo ambayo muislamu na Na Na hasira hii ndio aina ya ya nawawi katika hadithi Hadithi salihin Nambari 45 mbele Kwa tulianza Ni maneno salatu shadidu ಸುಬ್ರಾ ಅಂಬಾ ನೋ ನಬರೋ ಇಮಾಮಿಫ ಅಂಬಾತೀರ wakati wakozungumzia hadithi hii na baada ya kuieleza na kuisherhesha kukatokea mada nyingine muhimu sana na mada yenyewe ni kwa vipi muislamu ataweza kujizuia na hasira au kwa maneno mengine amahiya alasbabu almuina li asabr yani ma sababu zipi ambazo zinamwezesha muislamu aweze kupata subra katika mambo ya hasira kwa sababu ni jambo ambalo lazima tulieleze wa amaliyan tatbiqiyan yani practical si sirahisi muislamu sasa hivi kumwambia watakiwa bila zile, kusubiri bila ya kumweleza zile njia za kusubiri ni zipi wasail asabr asbab asabr hizo lazima zibainishwe sababu kumwambia muislamu subiri uh, hivi hivi tu inakuwa ni uzito kiasi fulani kuweza kufahamu maneno haya kutokana na kwamba ghadab au hasira ni mmoja wapo wa mambo ya kimauhumile ya mwanadamu kama tunavyojua sote na ni udhaifu ambao unamfikia mwanadamu mara kwa mara kila mmoja wetu katika sisi mkubwa ndogo wanaume wanawake ambaye a, amesoma ambaye hakusoma kiongozi raia mwanachuoni asiyekuwa mwanachuoni na hali kadhalika na hali kadhalika ikhwan ingine baadhi yenu labda mshawahi kuona labda a, katika wana zuni au katika mashekh ameingia pia katika udhaifu kama huu wa hasira Naye pigine ni shekha au ni mwanacholi. Hawezi kuwa ni imam wa msikiti. Imam wa msikiti mzima pigine anaswalisha watu na toa khutba nyingi sana lakini yakija ya katika masuala kama haya yanaweza yakatokea baadhi ya mambo ambayo uh, sisi tunayozungumzia sasa hivi. Kwa hivyo uh, huu ni ujumbe you ay, al ikhwa ambao tuna tunautaja tunajikumbusha sote. Wale katika sisi ambao wanajua baadhi ya mafundisho haya tunakumbushana mimbabi wa dhakir Na wali katika sisi ambao hawajui mazungumzo haya Au hawajawai kuyasikia Inakuwa ni mimbabi ata alim Kwa hivu tuna rudinyuma kidogo Hili tutaje yale maneno ambayo tuliataja darasa ya nyuma Tuyanganishhe na maneno ambayo tutayazungumza leo Hili maneno haya patiku shikana Na kwa sababu ya kwamba maneno tulioanza darasa ya nyuma Haya kuwa ya mekamilika Haya kuwa ya mekamilika maneno kuhusu sabr ala alghadab kwa hivyo tutaarudi nyuma kidogo tufanye muhtas summary alafu tuwaunganishe na maneno ambayo tutayazungumzia leo maneno ya nyuma ikhwan katika kutaja alasbab almuina ala asabr tukataja sababu ya kwanza tukasema asababul awwal au alwasila alula hiy alisti'adha billahi minashaitanir rajim Ne muislamu kujilinda kwa Allah subhanu wa ta'ala Kutokana na vishawishi wa shaitan Na hii niko wazi Ayu alikwa Sababu hasira Nyingi sana zinatokamana na shaitan Waweza kusema piha hasira Karibu uzote zinatokana na shaitan Yee ndia na hivivia Ili nguvu ya hasira Ana yu ingia na yu manadamu Ukiona pahala manadamu Ana mpando na mahasira Njua hapo kuna shaitani Bila shaka hapa kuna shaitani bila shaka ambaye anajaribu kuya vivia haya mambo na kuya panguvu na kuya washia moto ili apata kuharibu zaidi kwa hivu pahala pana hasira pana ghazab tujue ya kwamba pahala hapo ni pahala palipo na shaitani na ndiyo mana mtumewetu halehi salatu wa salam hakatulekeza katika ile hadithi tuloisoma ambayo nambari yaki katika riyadh wa salihin inakua ni nambari 46 ambayo ni hadithi ya Suleiman ibn Surad radhiallahu anhu Uh, hadithi hii Ambawe ni mutafakun alaih Tume alaihissalatu wa salam Akatuleza katika hii hadith Ile ambayo sisi notakaniwa tuyafanye Na mtume alaihissalatu wa salam Akatuambia katika hii hadith Moja wenu anapopano na hasira Basi aseme Audhu billahi mina shaitani rojim Na maneno haya yali tokea wakati wa mtume Kwamba watu wawili walikuwa wali Wakigombana Na sauti zao zika nyanyuka juu Wakaanza kubishana Tume alaihissalatu wa salam Akamuambia yule ambaye moja Alikuwa mepano na hasira mpaka uso wake ukageuka ukawa umekundu na mishipa ikawa imefura imesimama kutokana na hasira kwa sababu hasira zinasababisha mabadiliko katika mwili kama mnavyojua mabadiliko katika mwili uh, pumzi zinakuwa ziko juu mishipa inasimama uso unageuka unakuwa umekundu macho yanapejawekundu na mambo mengine kama haya ambayo wazi unaona kwamba ni mambo yaliyoshikana na, na na na vitimbi vya shetani kwa hivyo mtume halihi wasallam akasema mimi najua kalima ambayo لو قالها هو انجلسما الا ذهب عنه ما يجد يلي انويه انويه يطata سasa hivi atamuondokea. الحف صحابه وكenda wakamwambia aseme a'udhu billahi minashaitanir rajim. السبب يا pili ayu alikhwa nataraja kwa haraka haraka haya ni maneno ambayo tulijataja darasa liliopita. السبب ya pili tukasema asbabun thani huwa anyatadhakara almuslim 'idama ajri kadmi alghaydh 'idama ajri ni ni muhimu akumbuke utukufu na Na Na malipo Malipo makubwa makubwa yule yule hasira hasira zake. zake. maneno haya, katika katika katika Qur'ani kwanza. Tukasoma zile aya za Ali Imran. Kisha sunna. sunna ushahidi wake, dalili yake, hadithi ya ibn Anas. muath ibni ans radiyallahu anhu hadithihi inaeleza kwa yule ambaye atameza asira zake basi allah jalla jalalu siku ya kiyama atamuita ala ruusi al khalaiq ala ruusi al khalaiq hatta yukhayyirahu min al hur al عين masha ambie achague katika wale hur al عين yule anamtaka achague katika hur al عين angalia malipo makubwa ayo wa ikhwa ya yule ambaye anameza asira zake kutokana na Point hii, kutakana na hii point ambayo tumaitaja ya pili Ndugi yetu huyu akauliza swali katika hiki kikaratasi ambacho Mnaniwana hapa nimekishika Kimekuja hivi leo sasa hivi Na aliuliza hili swali anasema uh, Wanawake wengi na wasumia swali lake kama vile alivoo andika Uyu mwenye hili swali <coughs> Sijui hili swali ni la wanawake au la wanawume, Allah wa'ala Lakini anasema Wanawake wengi Walihisi wali wivu wanawake wengi walihisi wivu moyoni eh, moyoni mwao pale waliposikia kwamba yule anayeemeza hasira zake miongoni mwa malipa atakayoyapata ni kuitwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama mbele ya halaiki hii inaonekana wazi ni wanaume je wanawake hawataitwa swali la huyu aliouliza katika hii karatasi kwa hivyo <coughs> hii sababu ya pili ayahwan kama mlivyosikia ajr yule ambaye ana meza hasira tukasema kwamba yud'a يوم القيامه ala ruusi al khalaiq ala ruusi al khalaiq hatta yukhayyar min al huri al ain ma sha sasa huyu mwenye ndugio katika hii karatasi nafikiri mwele fahamu swali lako ikhwan anauliza sasa je wanawake na wao wataitwa au hawata hawataitwa kwa maana ya kwamba ikiwa mmefahamu ile swali maana yake ni kwamba je wanawake na wao ಇಬ್ರಾಹಿಮಾ ಈಗ ಮಜೋರು tayeb ya ikhwan ili swala ikio mnazingatia yale ikhwa mara kwa mara baadhi ya ikhwan aliuliza swala alakuwa je kutakuwa na hurul in peponi ambao wakati katika matamsha baadhi ya waislamu wanasema wa kiume na haya maneno huwa hayaendi aende sababu hurul in wanawake sababu kusema hurul in wa kiume manake ni wanawake wa kiume inakuwa shida kuelewa maneno hayo kwa hivyo Al-muhim ni kusema kutakuwa na wanaume wa, peponi Wa wale wanawake wetu wa hapa duniani Hili ni suwala mbalo pengine baadhi yetu Shawai kusikia Au baadhi ndugi zetu wa shawai kuhuliza Na mara nyingi Huenda likatatiza baadhi ya Ikwa Kukatika kufahamu suwala hili Kur'ani Nasunna Wazi wazi natuambia kwamba kuna huru l'iin Wa mekewa nani Haa Arrijali Sahalala ikwa Kukatika حور العين امكياء و اناؤمه peponi و مكيء حور العين ambao sifa zao zimetajwa ndani ya Qur'ani sura mbalimbali ukishika kwa mfano surah ar-rahman fi hinna qasirat at-tarfi lam yatmithuhunna insun wala jan fabi ayi ala'i rabbikum tukathiban ka'annahunna al-yaqut wal-marjan mbele anasema fi hinna khayratun hisan fabi ayi ala'i rabbikum tukathiban hurun مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكم ما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان نا tunaou saf zingi mbalimbali kubwa kubwa kabisa ukisoma katika sunna ni maneno mazito kuohusu hawa hurul عين kwa hivyo haya maneno yote bila shaka tunaelezwa kwamba hurul عين hawa wamekewa waume wamekewa waume sasa ili swali linazuka je wanawake na wao watakuwa na na sehemu yao kama hii au malipo yao kama haya peponi tusiseme yatakuwa na hurul عين wa kiume a a watakuwa na wao wana malipo kama haya peponi au la sasa ukisoma qur'an maneno haya huweze ukaona wazi wazi ametajwa wazi waz, ha ikhwan tolewa na vizuri ukisoma qur'ani hakuna pahala hata aya moja allah subhanahu wa ta'ala amesema na wanawake nao watakwenda wanawekewa waume wao au wanaume la haikutajwa wala hadith hata moja salatu salatu kwanza ya ili tufahamu ni muhimu sana sana tena kufahamu Quran na na sote sote tunakubali na tunakiri ya kwamba ni maneno ya Allah jalla jalaluhu munazzal min indillah ghair makhluq maneno ya Allah jalla jalaluhu matukufu tukishelewa maneno haya ayu walikhwa mnafahamu kwamba maneno haya yanaambatana na misingi yote iliyoyasawa misingi iliyoyasawa misingi ya kielimu misingi ya kisheria msingi ya adab msingi ya maslaha masalih ya ya kibinadamu na kila aina ya msingi Qurani hii imesimama kulingana na msingi huo hakuna pahala ambapo Qurani imekwenda kinyume na hiyo msingi hata pahala pamoja ndio maana nasema ndani ya Qurani tukufu Allah jalla jalalu afala ya tadaburuna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كما قرآنه يسيقى إنه توقع كو الله جل جلاله أو يقول إنه توقع كو أسيه الله جل جلاله بس إنه نحن يقول لك فارتكان خلل أو اختلاف بالنبال كما هذا نباب ونباب وإليه تكيلي ومن نهائي بزوري يقول إنه يتجي وقت مريف زيد وففنوه لكن من مننا taraji au na imani kiasi kiwango hicho ambacho nimekitaja kidogo mtaweza kupata ile risala ambayo mimi naikusudia tukielewa msingi huu ya ikhwan motelewa kwamba Qur'an inazungumza maneno kwa adabu na inazungumza maneno kwa heshima tena heshima ya hali ya juu kwa juu sana mpaka Qur'ani inakuwa ni marjia reference ya heshima katika mazungumzo katika matamshi katika kuweka uh, mizani ya kila kitu katika maisha ukielewa vizuri ayu walikhwa utafahamu ya kwamba katika adab ya kimaumbile ya mwanadamu katika uislamu utakuta kuwa si heshima wala si adabu kuzungumza maneno kama haya unielewe vizuri niwape mfano mmoja Kwa mfano watoto wa kiume leo au vijana wa kiume. Ukitaka kumfurahisha amekufanyia mambo mazuri kijana wako labda umemzawia mwenyewe au kijana mdogo unamjua katika hao washababu ambao waliokuwa hapa mmoja wao katika hao vijana ambao wako hapo. Ukitaka kumfurahisha maneno mazuri amekufurahisha amesoma vizuri amemaliza jamiah au amepata kazi nzuri kisha ukamwambia basi mimi zawadi yako nitakupa nitakuonesha binti nzuri kabisa mwenye adabu yake mwenye dini mzi, wewe mwenyewe utafurahi mnaonaje wewe kijana atakapokea haya maneno ikhwan katika vijana walio wako hapo mnapokea haya maneno kiambiwa eh unapokea kwa furaha sahulaa Ta tayib sasa geuza hii picha maneno haya ampelekee msichana mtoto wa kike amemaliza kusoma mwambie sasa zawadi yako mimi nitakuoza mwanaume mzuri kabisa ambaye ataeshukuliaje wale mtoto kike wale maneno eh? Anaeshukulia vipi ya ikhwan? Katika mila na katika adabu na katika heshima. Eh? Ataona haya. Ataona haya ndio maumbile yake, hawezi kuyapokea maneno haya ya ikhwan. Wala uweze kusema maneno haya kama zawadi au ukamwambia wanawake hivi groupu la wasitano ukamwambia zawadi yenu tutawatafutia wanaume waoawe. Maneno yakukosea adabu. Nikolea masikio ya ikhwan. Ni maneno ambayo hayahindi sambamba kulingana na starabu, kulingana na adabu na kulingana na heshima. Atamwambia mwanamke uh, wewe kwa sababu ya haya mambo mazuri uliyofanya basi mimi nitakutafutia mwanamume au nakuwekea mwanamume. Mimi nakuwekea mwanamume. Haya maneno hayako sawa. Fikiria vizuri ikhwan. Fikiria kwa makini kabisa. Maninu, haya maneno hayako sawa. Katika misingi ya kiadabu na katika misingi ya heshima na katika misingi ya uh, nizam ya utaratibu wa mambo ambao Allah Jalla Jalaluhu ameyapanga katika maumbile sisi wanadamu ndio tunatafuta wanawake ndio maana huwa hakuna masuala haya katika kutafuta mwanamke e eh, unaambiwa watu wanaambizana waweza kumwambia kijana wa kiume maneno kama haya na akaona raha lakini mtoto wake akimwambia maneno kama haya kwanza atakuwa ana wewe huna adabu wala una heshima wewe ule mletea maneno haya Na atasema asa, yule mzee mina mwana na adabu zaki, kumbe ana adabu kapsa Anambia mimi maneno kama haya Wezi kumambia mtu tuakike maneno kama haya Melewa yukafzuri, ekwani Kwa hivyo, tu sitaraji Qur'ani Ati ije ituambia maneno kama haya wanawake, waki islamu eh, Kwa kuwa wame, ikiwa wamefanya hivi, na hivi na hivi Wakifanya mambu mazuri, wakifanya wakiswali Na wawo wakiwa waki katika taa eh jaza ayao katika herema lipo atakao lipwa nao allah subhanahu wa taala pia amewakea waume aya maneno tangu wakati ule wa mtume alayhi salatu wasalam kulingana na zile heshima za wale waarabu zamani walikuwa wakichukulia adabu na heshima katika katika katika e, utamaduni wa kiarabu ni man, maneno ya haya kabisa ambayo hawezi kuambia mwanamke wala mtume hata siku moja koya koyasema neno Waduhi, kwa. Sasa kwa hivyo tunapewa nini? Ishara Tualewe vizuri manino haya Manino haya yi eh, nasema kwa ishara Kwa mfano Yule yule mtoto wakike baadha le kumambia Na takuoza au nakuekea manamume Ou naa Mutu mambia Allah subhanu wa ta'ala na wewe ataku furaisha Shona eh? Allah subhanu wa ta'ala na wewe ataku furaisha Kwa hivyo tunajua kima umbile Kadhalika ya mtoto wakike Au binti kadhalika katika furaha yake Na wewe na ye ya pati kuolewa yeye ni katika furaha mtoto wake kike la shak yeye ni mwanadamu kadhalika kwa hivyo kimwambia kwa ujumla namna hii na yeye yeye anafahamu na akili ataelewa wewe naku surudia nini atafurahi ndio maana allah subhanahu wa taala maneno haya akayataja ndani ya qurani kwa kusema fiha ma tashthahihi al-anfus wa talazzul ayun allah akbar ndani ya pepo hiyo kuna kila kitu ambacho nafsi inafanyaje ina tamana wewe utakamani neno gani mwingine tena hii nafsi ni nafsi ya mwanamume peke yake bona mujibu ya kwan hii nafsi katika aya hii ni nafsi ya mwanamume peke yake la nafsi ya mwanamume na nafsi ya am فيها ما تشتهيه الانفس وتلذو الاعين وانتم فيها خالدون Kwa kwa kwa haya, kawaida ya kwa ishara Na anajua jala Anajua Wanawake wanawake wa umini Walio walio katika katika katika dini yao Bismama imara wanaume kama, hi, kama katika hivi tumetaja gani, kwa hali gani, wako vipi si sawa Ni vito vya adabu kumwambia tena umsifie mwanamume msichana na mtoto wa kike umsifie nina kueki kama mwanamume kama vile sifa za wanawake atumwambia mwanamume nina kueki msichana umwambie au mtoto wa kike umwambie nina kueki kama mwanamume mrefu namna hii ana mwili mzuri namna hii maneno haya maneno nawe naje kwa mwanamume mtoto wa kike yeye mwenyewe hawezi kukuruhusu wewe umalize ya maneno si sawa tumelewa na vizuri ikhwan ndio maana hakuna haya inazozungumzia maneno kama Haa yakusu ati wale watu wa nuhumi wa peponi Wa kuhithi wa kuhithi wa kuhithi Kama ilbukuja wa nawaati Fi hinna qasiratu tarfi Lam yatmithuna insun Kabla hum walajani Akuna Kur'ani imishuka kwa madili Mambo yaliwa yasawa Adab, hishma, ihtiram Killa kitu katika mizani Wujuhu kwa mani manenu yanani Ya Allah jalla Jalalu, Allahu akbaraka imeleka hapo vuzuri ya ikhwan ha yule alioz swali hili ameshao atakuwa jawab yake imefikia ikiwa katika ndugu zetu nyinyi ambao mko hapa au katika uh, wale dada zetu ambao atakuwa wameleta wame swali hili tayeb كذلك <coughs> kuna hili swali lingine ambalo uh, limekuja hapa linohusiana na, na point ya kwanza ambayo tumetaja ile point ya kwanza istiadha ambayo tumetaja Ndugietu huye nauliza asema katika kuamua hasira za watu. Inajuzu kuambia wa msalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Badala ya kuambia waseme ya uudhu billah. Uyumunyehili suali auliza suali hili ambalo mmelisikia. Point ya kwanza muna kumbuka ikhwan. Tulisema alistiaadha billahi mina shaitani rajim. Na mtume alisema kuambia masahaba yulebana alienahasira. Mimi najua neno ambalo angeli sema hasira zaki istamuondokea. Aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Jamaa wakaenda wakamwambia ta'awwadh billahi minash shaitani arrajim. Sasa ndogetu huyu anauliza je badala ya kusema a'udhu billah badala ya ta'awwadh akileta as-salatu ala an-nabii alayhi salatu wassalam itakuwa ni sawa au ni vipi? Aljawaab ya swala hili lam yarid an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Hiyo haikuthubutu kwa kumtume sallallahu alayhi wasallam kwamba aliena asira huambiwa amsalim mtume lam yathbut haykuthbut na ikiwa sisi tunachukulia kwamba hivi ndivyo walivofundisha mtume au hivi ndivyo nilivyo katika dini yetu basi kuna hatari ya kwamba jambo hili litaingia katika uzushi fayakunu hadha minal bidah wazi ha ikhwan sabu sunna ikwasi hii sunna ikwazi hadithi ya suleiman ibn surah ikwazi kabsa ya kwamba aliena hasira anaambiwa aseme a'udhu billahi minashaitanir rajim Hiyo ndio dhikri pekee yake inayosemekana. Hakuna dhikri nyingine. Kama nilivyowaambia katika darasa liloopita, hakuna dhikri nyingine. Kwa hivyo haambiwi mswalie mtume. Kama vile lilivyozoeleka. Imezoeleka, hakika kweli. Hili swala la huyu aliyeuliza ni swala la kweli. Ni swala ambalo liko au swala ambalo baadhi ya ikhwa uh, wana wana wanali wana wanafanya mambo kama haya kwa sasa hivi. Kwa hivyo ni vizuri ayhwan tuelimeshale. Na tu sahihishe kadhalika. mafahimu kama hizi ambazo si za sawa. Kwa hivyo haambiwi aliyena hasira haambiwi ase kumsalia mtume, basi msaliie mtume, msaliie mtume bwana. Au mtu aje pale watu wanazozana, swala la nabi, swala la rasuli, swala ah maneno haya kunae kwa. Muelewe kabzuri. Si kwamba ni makosa kumsalia mtume, usije ukanielewa makosa ikhwan. Wale usije ukafahamu maneno ndivyo sivyo. La. Hasusemi kwamba ni makosa kumsalia mtume, la. tunasema kwamba hapa katika hali hii kumswalia mtume lam yathbut wa lam yarid kwa sababu kila kitu kina pahala pake kila kitu kina pahala pake hasa hizi hizi azkar zimekuja kwa pahala pake mtume ametufundisha baada pahala fulani kuna dhikri hii pahala fulani kuna dhikri hii pahala fulani kuna dhikri hii na pahala ambapo hakutaja mtume alayhi salatu wasalam basi inaingia dhikr mutlaq dhikr mutlaq lakini tumefundishwa hizi azkar kila dhikri pahala pake na katika hali yake فوقه في حالي هي على وجه الخصوص ذكر اليد فنديشا ابن متومي عليه الصلاه والسلام نقول كسم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا سي كسم صلي على النبي ولا سي كسم صلي على المتومي ولا سي كسم ذكر غاني نyingine imezoeleka ام ملان شيطاني احسنت تمتذى في ذلك الا درس اللي يمروا انت تقول له كذلك ملان شيطاني نعم مننوه كما هاي لا الثابت alwarid an nabi alayhi salatu wassalam atawudh wadhih akwan kwa bahai masala mawili itakuwa tume uh, tumeyajibu na nadhani inshallah yameleweka roi <coughs> hili swali sibii huyo mali aliuliza amekusudia nini lakini labda nilisome kama yeye ko hapa tafafanua asema je kutakuwa na wanaume wengine tofauti na hawa vipi yani tutakuwa na wanaume wengine na بنيها هاو نعم من هي السؤال نعم قاسم نعم استاذ قاسم ايش تقصد بهذا السؤال قد تكون انا ونامه ونجينه تختلف عن هاو واطي فوق peponi اه بسم الله نعم امم ايه هاو ونامه ونامه امم امم ها جواب jawab maneo haya ustad qasim mimiikuwa shaytan nje katika maneo yangu labda wewe akili yako ilikuwa nda mbali ilikuwa bado katika hurul عين labda mimi nadhani hivyo limadha taaruf limadha shay qasim sabab mimi ni sema alquran wa sunnah haikutaja kitu bi khusus tafasil hadha al amr quran shay qasim wa sunnah haikutaja tafasil yoyote kuhusu waume na haya ni maneno ambayo tumeyataja tumesema kwamba Qur'ani imeishiria ishara fiha fiha ma tashتهي الانفس sasa bila tafsil hakuna tafsil aina yoyote iliyothubutu la fil Qur'an wala fi sunnah wala fi athari as-salaf mina sahaba wala tabi'in hakuna kabisa hayakutajwa kabisa maneno haya tafasil yake je niwatakuwa ni sisi sisi wanaume au kuna kutakuwa na viumbe vingine kama vile thurul in ni viumbe vingine na mambo mengine kama hayo ingawa katika baadhi ya tafasiri baadhi ya tafasiri katika wanawake wa peponi baadhi ya tafasiri nafikiri al-akhasim atakua wewe wajua maneno haya baadhi ya tafasiri nasema katika wanawake wa peponi ni hawa hawa wanawake wetu wengine wa hadha jaa fi surati al-waqi'a inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran 'urban atraban li ashabi al-yamin ashabu al-yamin watakuwa na wanawake wao baadhi ya tafasiri ni kwamba ni hawa hawa wanawake wema lakini Allah jalla jalalu atawaleta katika nasha nyingine atawa siku ya kiyama tutawaona hawa wanawake wetu wakiwa peponi watakuwa katika nasha nyingine kama ni kama kusema maumbile mengine mazuri zaidi na Allah jalla jalalu atawarjesha tena kuwa ni mabikra fajalnahunna abkaran urban atraban li اصحاب al yamin wako katika umri mmoja ni wazuri wadogo na mambo mengine kama haya maelezo kama haya katika qur'an kwa hivyo hii ni kwa upande wa wale wanawake ambao katika sisi na hakuna wanawake kadhalika hurul im sasa hizi hii imekuja kwa tafsiri بالنسبه للنساء kwa wanawake ama بالنسبه للرجال la tafsil la tafsil haikutaja kamwe qur'an kwamba kuna waume haikutaja kamwe acha tafsil haikutaja neno rajul fil janna lil mra la tetumtajja kwamba baadhi ulama qalu inma warada dhalika isharatan katika hii aya fiha ma tashtahihi al-anfus na nafs la shakka anna nafs al-maraa rubbama tashtahi rajula na hiya ya ni'am kwa hivyo Allah jalla jalalu si hashindwi jalla jalalu kwa ekea wanawake wa umma lakini maneno haya huwa hayatajwi wala haambi mwanamke wana mwanamke hapa duniani asishughulike na maneno kama hayo kwa sababu haya nasibiani na heshima yake na haya yake kwa hivyo anatakiwa afanye mema na afanye ibadi katika faa na yale ambayo Allah Jalla Jalalu amemwekea mwanaume katika malipo kadhalika amemwekea mwanamke man'amila salihan min dhakari aw untha anasemaje duniani falanuhyiyannahu hayatan tayyiba dunyani wote wawili waume na wake tutawapa maisha mazuri duniani fil akhirah je yani hal hal min al adl kama allah jalla jalalu kuna mambo mengi naenda kampe mwanamume peke yake asimpe mwanamke la waziha aqase n'am tayi tuelewa ayu akhwa sasa tunakwenda katika sababu nyingine ambayo tumetaja miongoni mwa zile sababu za nyuma tukasema asbab hay nikumbushieni sababu asani wala thalath اثارث ما هو العمل بوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في حديث ابي هريره عند البخاري عندما يوله بانا اللي كوجا كمطوم عليه الصلاه والسلام اكامبيا يا رسول الله اوصني فقال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب يوله بانا اللي كوجا كمطوم عليه الصلاه والسلام كمامبيا ني بوصيا يا رسول الله ني بوصيا ثم كمامبيا لا تغضب سيونا حسيره فردد مرارا ياللي بانا كدهجليا سؤالك متوم امميا باله باله لا تغضب روايه احمد في المسند هذه روايه البخاري روايه احمد في المسند رحمه الله تعالى عليك انا اسمع ثم قال الرجل ياللي بانا بعدا كونداه باله ketika ile jalsa ya mtume alpokonda zake qal ياللي بانا كاسما فكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب Nilikaa nikafikiria hikma Ya mtume kuni ambia mimi mara kwa mara La tagzab, la tagzab Fa ida al-gadab Kad jamaa asharra kulla Hile buwana asema Asema baada kukaha na kufkiria na kufkiria Nikaja nikaona uzito wa maneno Wasia wa mtume um Kwa nina meregelea la tagzab Nipe wasia, la tagzab Nipe wasia, la tagzab Hile buwana asema Nikena nikafikiria Nikafikiria haya maneno wa mtume kwa ya reglea Kuna uzito gani Asema fa ida al-gadab nikaja nikaona kwamba ghadhab qajma'a ash-sharra kullah kumbe ghadhab imekusanya shari yote shari yote iko katika nini katika ghadhab na hii ndio hikma ya mtume alayhi salatu wasalam kurudia wasia wake la tafadhab wazi hayo ikhwah tayeb tukiende katika sababu ya nne as-sabab ar-rabi' min al-asbab al-mu'ina ala ala tark al-ghadhab au wasila zamuislamu kuweza kujizuia na hasiana asabr ala alghadab tukasema taghyir madha taghyirul hay'ah muislamu kubadilisha hay'ah yake hay'ah ikioumesimama unakaa ikioomekaa unalala ikio ikio umeumekaa una au ikioomelala utakaa unabadilisha hay'ah muhimu unabadilisha hay'ah vile ulivyo unabadilika ili upate a kuna hikma yake kubwa hapa aliyotaja Mtume عليه الصلاه والسلام katika hii hadithi. Anasema idha ghadiba ahadukum fa in kana qa'iman falyajlis. Fa in dhahaba alghadab wa illa falyadja'. Almakusudio hapa ni Muislamu kubadilisha hi'a yako ulionayo na hadithi hii kama tulivyotaja ni hadithi aliyopokea Abu Dharr an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam na yeye mwenyewe Abu Dharr aliyopokea hadithi hii ana kisa ambacho kilimtokea اللي كتاجة كتك درس الليو بيتا الليو الليو مفاني اكتاجة من الوهاي تنكوين لكتك سباب يا يتانو سباب يتانو اللي كتنا يتاجة له السباب الخامس أيها الأخوة من الأسباب المعينة على تركي الغضب أو على الصبر اللي كتنا ننبلكيه الإسلام وعندوها سيرة نتقديم العفو على الانتقام ya ya kisasi kisasi ತದೀಮೀ ಕುಮ ಸಮ Kumbuka alafu Na na na uitangulize afu afu afu, iwe mbele ya intikam kutaka kuchukua kuchukua kuchukua kisasi kisasi kisasi kisasi Hata kama kisasi. Hata kama kama ni Lakini itanguliza madha afu. Ukitanguliza afu, hasira Kwa sababu kisasi, na nini? ಕು ಚಂಗ ಆಫು ಹಸಿರೊಕಿ hapa من النهاية وشهد واكي من الدليل ياكي من القرآن الكريم قال الله ربنا تبارك وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ألافه والذين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون هنا سورة الشورى وإذا ما غضبوا هم يغفرون نوناقوكونا هسيرا ونسمعه أولا أتكلم كساسي أكون انتقام سنجوه كتك وإسلام كتك الشرية كتك انتقام النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن ها قصاص والجروحه قصاص لكن كنا زيتو هابا سؤال زيتو hapo ambalo yalehwa ambalo mara nyingi Allah jalla jalalo mara nyingi anapotaja qisas analitaja swala hili swala la afu hada katika aya hii ya qisas wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له من تصدق به يعني ايش عفوا فهو كفاره له ووكيلنا الله جل جلاله ان نطاجي مساله القصاص ان نطاجي العفو وكن كون كووا كما يسمي فمن عرف له من اخيه شيء كلا ان نطاجي قصاص ان نطاجي عفوا ili kuonesha uzito wa swala hili la afwa ya ikhwa kwa hivyo moja kati ya sababu kubwa inayoeondoa hasira ya alikhwa na inayompelekea muislamu kusubiri katika hasira anapoingia katika masuala ya hasira anuqaddima alafwa tanguliza afu ala madha ala lintikam hata kama unayo haki ya intikam unayo right usije ukasema mimi nayo right intikam naam antelaka hak fi lintikam لكن قدم ما لا قدم العفو سبابه هذه ايه اللي بنزوزغومزيه عفوا مره كثير الله جل جلاله امي وكا درجه وماليقه واجر يعفو جو فمن عفا واصلح فاجره على الله الله, الله اكبر اتاك سامحه نا اكله صلح بعد ذلك بس هو اجره ياقه الله جل اتاك سامح وهو كسامح بس اجره ما هو على الله مننئو هايا الله جل جلاله وكسمى فاجرو على الله. دي مننئو مزيتو لان الله جل فيعلاه ما ذكر ولم يبين ما هو الاجر اجلاك يقومبيا اجر يحق يكون كواك. ايه اجيه اتكلب كاسي غاني. هذا ظلمك فعفوت اجرك على الله. هذا شتمك فعفوت اجرك على الله. هذا سبك فعفوت اجرك على الله. هذا ضربك لطمك fa fa ut ajruk ala Allah kila kitu si kwamba umsamehe atuwezi waweza ukafanya intikam tena pengine katika kupigana wewe ni mzuri zaidi kuliko yeye pengine ungalimpiga ngumi moja ingekuwa kama ile ngumi ya nabii Musa fawakaza hu Musa faqadha alaye pengine boxe sana nzuri sana unajua kuirusha ile jab yep. namna hii pa ukimpiga moja tu kisha lakini ukazuia mkono wako akasema ukakumbuka الى ايه انه يقول كما نعفى واصلح فاجره عند الله زركبس لكن هو كان يسمع плана هذا من القران واذا ما غضبهم يغفرون الدليل من السنه دليل كذلك السنه في حديث اخوان حديث في رياض الصالحين حديث بعده يا حديث 49 حديث 50 حديث 49 يواجه kwa sababu ninazungumzia swala nyingine al bala ala al sabr ala al bala subra juu ya bala unatairudia kwa hivyo twende katika hadithi ya 50 hadithi ya 50 ni hadithi ya ibn abbas الذي رواه البخاري ibn abbas الذي رواه البخاري hadith ibn abbas inda al bukhari ibn abbas anasema radiyallahu anhumah anasema qadima ruayna tu ibn hisn siko moja alikuja huyu bwana moja katika ashab anasema jene yake naitwa uyaina ibn hisan alikuja siko moja likoja mji wa madina alipokuja pale madina fanazala ala ibn akhih alhurr ibn qais alipokuja uyaina ibn hisan akaja pale madina yeye si mtu wa madina alitoka kule nyuma unazoe na unasema mimi al-arab kwa wale watu wa badia kule arab mioyo yao miguu unaoje watu wa arab vile walivyoiqhali watu wa badia majabalini kule akaja madina fanazala ala ibni akhihi akaja akashuka kwa mtoto wa ndugu yake pale madina akachukia akwake anaitwa jina lake huyo mtoto wa ndugu yake jina lake anaitwa alhurr ibnu qais jina lake huyu alhurr ibnu qais ibnu abbas anatuambia wa kana minan nafari الذين يقدمهم عمر ابن الخطاب هو الحر ابن قيس اللي كاني katika wale watu wa chache ambao Umar ibn Khattab radiyallahu anhu alikuwa akiwatanguliza akiwaeka mbele Umar radiyallahu anhu wa ardhah wa anis sahabati jami'an alikuwa na watu maalum ambao alikuwa amewaeeka mbele frontline yake ya Umar ibn Khattab يقدمهم تمام هو الحر بن قيس اليكو moja wao nafar katika lugha ya kirabu aladad baina thalatha wa ashara wengine wasema baina thalatha wa sab'a sasa katika wale watu wote sahaba wote waliokuwa pale madina na tabiina waliokuwa madina huyu alhur bin qais katika hawa watu wote khalaiq wote hawa alhur bin qais alikuwa ni wachache katika wale watu saba au katika watu 10 angalia ni manzila yake ikhwan kisha asemab ibn Abbas radiyallahu anhu sikizeni maneno yake yanayofuata maneno mazito mazuri anasema wa kana alqurra ashab majlisi umar radiyallahu anhu wa mushawarati na walikuwa hawa quraa quraa hawa ndio walikuwa ashab majlisi umar ndiyo walikua watu wa majlisi Umar bin Khattab radhiallahu anhu kurra na ndiyo watu ambao wa Umar alikuwa akiwa shawuri hawa kurra anasema bin Abbas ndiyo walikua ashaba majlisi Umar wa mushawaratih na ndiyo walikua walikua walewatu ambao wa Umar alikuwa akiwa shawuri radhiallahu anhu wa arda kwa hivu hapa tunapata funzo ingawa hadithi hiya ikhwan hadith nzito ina mafunzo mengi sana ndani yake moja kati ya mafunzo ni hili swali ambalo nitawataajeza sasa hivi lakini kwa ufupi kwa sababu hadithi hii ina mlango wake mwingine itakuja katika riadha salihin amehitaja nawawi rahimatullahi taala alayhi fadlu taqdimi ahli ta ahli alilm fi almajalis fadl yakuwa tanguliza wale wanazuoni wale wana elimu katika mjalis za وكبار في مجلس ذواته وانا متغليزون هم هؤلاء اصحاب العلم اولي النهى واولي الابصار هم الذين يقدمون في مجالس العلم فلهو عمر بن خطاب رضي الله عنه اسكيزا منن ابن عباس انا اسمع وكان القراء اصحاب مجلس عمر قراء ديو اللي كانوا watu katika مجلس عمر هي دي بوينت لازم وشيكه كويس يا اخوان عمر بن خطاب امير المؤمنين alikuwa akitanguliza akiwaeka katika majlisi yake wale watu wachache ambao katika majlisi yake saba mpaka 10 hawazidi hapo nikina nani qurra qurra tamko hili la qurra linatumika katika hadithi ukiliona katika hadithi ni hafadhatul qur'an ni mahafiz wa qur'an alkarim lakini simahafi peke yake yani amahifadhi qurani akawa yeye ni qari wa qurani tu peke yake la ukiona neno quraa katika hadith kama hivi ekhwan ujue hilo ni tamko lingine la wanazuoni sasa walikuwa sahaba na tabiini wakitumia neno qari au qurra kumaanisha mwanachuoni kwa sababu qari wakati wao ni mtu aliyekuwa na elimu si qari al-qurani tu peke yake la qari alquran nani mtu ambaye amechanganya pamoja na qira'atul quran pamoja na hifdh alquran ilmu sharia ilmu aldin imejaa katika kifua ime amestawi kabisa katika ilmu ndio hawa sasa watu ambao umab khathab alikuwa akewaeka karibu angalia hikma na busara ya umar si kama pengine baadhi ya watu leo au baada ya ku Haribika mambo mambo baada Baada ya rrashida, baada ya mambo baada Ya al-Rashida kubadilika Na pengine una ina viongozi, pengine inaendelea viongozi, viongozi aljanib Wala Wale wale Unakuta wanatumia viongozi, watu wana mamlaka, Wanatumia watu watu mamlaka maadili mengine karibu yao Kabila, kujuana, wasta maslai na kadhalika na kadhalika na kadhalika ndio maana ukaona zile qararat zile decisions anazochukua kiongozi wakati mwingine wewe unashangaa huyu kiongozi ana akili zake au hana akili ليش؟ بسبب الهاشيه، اله تيم اللي هو نايه اللي مزunguka سي كما hivi alikuwa akifanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab amezungukwa na quraa. Anasema Ibn Abbas wa kana al-quraa ashab majlis Umar ha? kuhulan kanu au shubbana qurra ndio walikuwa watu wa majlisi ya umar kuhulan kanu wawe watu wazima au shubbana au vijana kwa hivyo ilikuwa amechanganya umma bi khatab angalia maadili yake angalia msingi wake wa kuweka nani aliye karibu yake nani ndiye katika wale advisors mshaurara advisors ni kina nani haangalie umri abadan بدا ايضا Excellent to implement with dulling and lovingness that's all in commandallimizi dr alcanz ness普通 much higher than a child or a slave or flame.경rad 3D. decorations are limited to and morefor attention. Andrew said... LO ball c fulfillings are unique... leur indemnóstμεle and repeatable of the порcourse. Ricky and Hyun eachpret are... trusts son institute is.. lhumor. tą...ago. se... they say.. lismus, lemyitar...us what are we doing? the laws...eletti... But yes... they areoman...slate...l Roberta.... cities. Me Strokes are there...so...iel For Ummer...Ibn Abbas has said...Cu hoolan... daha... shower...ämä. Itu...if was it...us those are all who you have to... the securities. ThisONEY is...or...of umm.. his menislands home...all stock...um...is we have to... fr me so...al economy... قراءه القران حفظ القران لكن حفظ القران سيوا الى قيفاضي تو حفظ القران حروفا اهه سيوا حفظ القران حروفا حفظ القران حروفا وقضايا وشريعه نكيفاضي القران pamoja na قال ان كيجوا قضايا للقران نكجوا العمل بالقران نكجوا احكام القران نا احكام الشريعه يوت هوو ندي قاري وقت هو sivyo baada ya mambo miaka mambo imebadilika leo ukasikia qari alquran ni mtu anajua quran peke yake sharia maiadri ahkam maiedri tauhid bingen ajui fiqi maingine mambo machache lakini quraa alquran wakati huo ni alim bi sharia ndio yule katika majlisi ya umma kwa hivyo hakuna madhili ya nini ekhwan hakuna madhili ya umri wala kujoana wala maslai wala hivi wala vile wewe uo utakayekua anta qari alquran alim wewe unakuwa katika majlisah ya umar tukapo moja pa ikhwan haya tutosheke na hii hadithi hii itakuja tena pale pale katika mlango wake kule mbele kwenye riadha salih kisha anasema ibn abbas twende katika mahallo shahid ibn abbas radhiallahu anhu anasema faqala uaynata ibn hisn li libni akhi huyu huyaina ibn hisan akamwambia mtoto wa ndugu yake yabna akhi ewe mtoto wa ndugu yango laka wajhun inda hadha alamir wewe una manzila wewe una uso yani una manzila kwa huyu amiri maana yake kwamba una manzila sasa atafuta wasta amwambia fasta'dhin li alayhi niombe ruhusa niende niingie kwake niMone na mazungumzo mimi nataka kuzungumza naye الحر ابن قيس نيmoja katika advisors wa Umar moja katika ile ile team ambayo ni maulama wamemzunguka Umar bin Khattab katika wale nafar wachacha yeye ni mmoja wao al-Hurr hasa kaona hapana ubaya kumuomba idhni ammi yake aingie azungumze na Umar bin Khattab amir al-mu'minin fasta'dhana akaingia al-Hurr ibn Qais katika majlisah Umar akaingia kamaomba amir al-mu'minin ammi yango atakakokuona ana mazungumzo na wewe fa adhinala umar ibn khattab akatizama ile manzila ya alhur ibn ibn qais ni mmoja katika watu anowatambua umar ibn khattab aweze kumrejesha akamkubalia akamwambia acha ingia nisikize mazungumzo yake akaja akamwambia umepewa ruhusa haya ingia falamma dakhala uyayna ibn hisn alipoingia kwa umar ibn khattab kuingia tu hivi akamwambia hi yabna al-khattab akamwambia hi yabna al-khattab bikasri al-ha wa sukuni al-tahtiyah bikasri al-ha wa sukuni al-tahtiyah sio hi a a hi hi ketika tamko la lugha ya kiarabu matamsha al-lugha ya kiarabu hasa wakati huo ni neno la kejeli neno la kejeli neneno la utovu adabu na ukosefu wa heshima sijiwe katika lugha yetu sisi ya kileo itakuwa imefanana na neno gani labda yeye moyoni saidia eh aje we we we ah sio we ha ole wako a a si ole wako maana yake ole wako analesema wa ihak au wailak eh hii ni hii hii ya ibn al khattab ha oye labda tumulize mzee wetu sami anasema hii oye ndio hiyo ama yapo wenza chakusani eh tunasema oye au tunasemaje shaksi sana hujui ha lakini mshaelewa ikhwana ni neno la ukosefu wa adabu na heshima kwa hiyo bwana akamwingilia ibn al-khitab umar امامبيا هي ابن الخطاب فوالله ما ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل والله يا ابن الخطاب kwa hivyo memkosea adabu mara ngapi hapa paka kufikia hapa mara mbili ashamkosea adabu amiri wa muuminiin kwanza amemtangulizia neno hi hi ambalo Ambalo ambalo zaidi zaidi mimi katika vile na mtu mm. Namna Mathala, nenu la kijeli, yani, kusema kuwaje, ya kuwaje, ya Ndiyo zaidi, eh? al jazl. al al khattab khattab khattab, Hutupi ಕುಬ ಇಬ್ katika lugha ya karabu tumko hili manaki al-apa al-kathir hutupi mali ya kutosha kwa hivyo mara ya pili alimpokomea adabu ni wapi kwanza ni hi ya pili ni amemwita ibn al-khabbab na yeye nani amir al-mu'miniakamkosea heshima kabisa kwa hivyo ni kama kumuonesha sikutambui kwamba wewe ni amir al-mu'minin unashauona hakuzungumza hakumwita kabisa ya amir al-mu'minin hata الموambia, hi, ya ibn al-Khattab. Aka mwita ibn al-Khattab. Na wali watu katika majlis yake, na wawmini wote, wa namwita amir al-mu'mini. Aya. Akin na mbele ya mwambia, sasa, ukusifu wadabu aina atatu. Anam tuhumu ibn al-Khattab kwa mashtaka, natuhuma mbuvu mbaya ambazo hazilingani na manzila ya Umar, radiyallahu handi. A mwambia, ma taotina al-jazil. Wewe utupi mali ya kutoshah. تورما يا اولا تورما يا ثاني اممبيه ولا تحكم فينا بالعدل ولا في في هو هو توي يفني حكم kati yetu kwa uadilifu htoi hukumu kati yetu kwa uadilifu amambia maneno haya عمر بن الخطاب دنيي منمجو عمر ابن الخطاب من هو وما ادراك ما عمر عمر altambia maneno haya faghadiba pale pale alipandwa na hasira alipopandwa na hasira fahama an yuqi'a bih pale pale akasimama umar bin khattab atafuta makora yake ko wapi aanze kumshughulikia kazi yake acheleweshi umar acheleweshe kabisa ukikosa adabu ana kufundisha adabu vizuri sana kwa hivyo huyu amekuja kumkosea heshima na adabu umar bin khattab ma taraka umar akasimama pale pale fahama an yuqi'a bih sasa alhur iko pale yule mtoto wa ndogo yake alimuombea ruksa yuko pale amemkosea heshima mpaka yule mtoto ndugu yake alimuombea nini ruksa mbele amir almu'minin akamvunjia heshima yake akamvunjia akamwaribia jina lake mbele ya umar bin khattab radhiallahu anhu amir almu'minin alhur bin qais alipoona mambo yamepamba moto yamechacha na umar amechemka sasa mambo yanaharibika mambo yameharibika na jamaa sasa hivi itakuwa ni mambo mabaya نعمر هاپاك اسماماك فكا كون يباكو رأيك نتا موانقو كيا يما تتنرقوا في باعه قالي قالي أكاسماما الحر بن قيس أكا منبيا يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفوة وأمر بالعرفي وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين ايه أمير المؤمنين Allah jalla jalaluhu alimwambia nabii wake Mtume عليه الصلاه والسلام khudh al afwa khudi al afw samea waamur bil urf na wahimize watu wasamehe wa aridh anil jahilina na wapuze wachana nao watu walio wajinga watu walio wajinga achana nao wa inna hadha min al jahilin na huyo ni katika watu wajinga achana nao kana nao umar bin khattab kana nayo alipoambia omanilo haya umar bin khattab asema ibn abbas wallahi ma ja wazaha umar hina talaha wallahi ana apa ibn abbas radhiyallahu anhuma anasema ma ja wazaha umar baada ya kusomewa aya hii umar bin khattab hakunyanyua hata haraka moja hakunyanyua hakuchukua hata haraka moja tena alifreeze pale pale baada ya kusomea hiyo aya akasimama pale pale umar bin khattab anasema ibn abbas ibn abbas anasema maneno haya wa kana waqafan inda kitabillah nu'am bin khattab alikuwa anasimama mno katika aya za allah jalla jalaluhu ukimsumeia aya umar bin khattab radhi allah an ukimwambia aya inasema hivi ndipo hapo aliponasimama umar رضي الله عنه ورضاه ورضي الله عنك يا عمر خليفة رسول الله آية اكي سميها قول عمر بن خطاب اكي انبيها قال تعالى كذا وكذا وكذا قال تعالى تكهيو آية نديو قشى هكونا دهنا مجادله هكونا كبسا أكي تفكرية ممي أمير المؤمنين أو ممي هيفي ممي هيفي نديو قشى ممسميها آية خلاص ابن عباس أموي لزيا من هو عمر anasema wa kana wa qafan inda kitabi kitabillah kwa hivyo mahali shaida pa ayu wa ikhwa ni moja kati ya sababu zinazomwezesha muislamu kupata kuwa nasubra katika ghadhab ni mawa takdim alafu ala alintiqam kwa hivyo ummu khitab akatanguliza msamaha ala alintiqam hakuna tena kuchukua kisasi wala hakuna tena kuchukua action Kwa iwa mesomewa aya, akambiwa eh, Khuthi na afwa, wa amur bin urufi Wa aaridh anil jahilin Kwa iwa aya hii sisi wa islamu kathalika Tuna himizwa Natuna kumbushwa mara kwa mara Kwa iwa ukiingia katika Masala ya hasira Mtu kikupandisha hasira Aki kutukana, aki kukosea Hata kama yeye ndia mkosi Au yule ndia mwenye Mwenye alie kufalnia dhulma Au ndia alie kukosea Wewe jaribu kuleta ayahii Katika akiliyako Halafu Tanguliza Mada Al-afu Tanguliza Al-afu Kisha Angalia kama Libu Taja Al-Hur Ibn Qais Haka muambia Wahada Mina al-jahilin Na uyu katika wajinga Kwewewe mchukulia Wile laikukosea Anna huwe kathalika Min mada Mina al-jahilin Wewe seema Katika akiliyako Hada mina al-jahilin Uyu jahil Chana na Chahil hazi Khali Sub Khali Yishtum macha sema inavosema matukano sema inavosema teme maneno mabaya inavosema wewe mwangalie haka kama walivyokuwa salafa saleh radhiallahu anhu wakifanya asalafa saleh alikuja mtu mmoja kumtukana abu huraira radhiallahu anhi akamtukana akamtukana akamtukana alipomaliza alipomaliza abu huraira radhiallahu anhu akamuliza yule bwana umteilite ushaamaliza يرجع ماكي تسمى كواسيرا أكبر أنكم تكونون جزيين تكونون جزيين فقط أبو هريرة قبل شماليزة أبو هريرة كانت لكي كلمة أكبر أنه يا رب إن كان ما قاله فيها صديقا إيكي ويالي ألوي يسمى جوا ينقم ممي نمكوي لي فأغفر لي نسمى وإن كان ما قاله فيها كاذبا نيكي ويلي قال له واسمه جويانغ ميمي ني مرونغو فاغفِر الله بس مساميه الله اكبر ما هذا الاخلاق ايوا الاخ ما هذا الاخلاق فبكى الرجل لجمال ليلى حتى قبل راس ابي ابي هريره بكى كبصكته ابو هريره رضي الله عنه وارضاه نواصل بعد الاذان نيكوبوا اليوجي وهذه الأخلاق أخلاقنا التابعيه في أمبازو منازسكية كما تكون هذه المفهنة في أمبائتنا وصمين كما كاننا أخلاقنا مينندو يا صحابة الكرام نا التابعين رضي الله عنهم جميعا تكسونجينا بلي أيها الإخوة كما أن الأسباب المعينة على الصبر baada kutaja hii sababu ya tano ambayo tumesema takdimu al afwi ala al intiqam takdimu al afwi ala al intiqam mwislamu kutanguliza afw wal musamaha wal ghufran ala al intiqam kisha tunakuwa na katika sababu nyingine wakati bado naruhusu naweza kutaja sababu kama moja tena au mbili asbabus sades ayu al ikhwa min al asbab al muin ala sabr inda al ghadab هو السكوت kunyamaza كن اذا كنت في حاله الغضب احمر وجهك وانتفخت اوادجك فاسكت هو ينماز لا تنطق بكلمه سيتمكنن جربوا هي غومه اخوات غومه لكن ان انتاك ماذا ممارسه ان انتاك براكتس Nathaka practice Jaribu kujizuya Gumu Asira zikisha pandar Wewe wezo kuzungumza Unazugumza Unatoko na maneno Laki idha tathakart Hathihi taalim Unawezo kajizuya Izan mine la sabab Yakhwan Asadis katika zile sababu Ni asukut Osukut La tantik Sheyan Siuzungumza kitu Hue mangali Hue na naizugumza Bona unijibu Hue mangali bono saimiki tu waogopa kujibwa wao mwangalizo wewe ukijaribu kunyamaza utaona kwamba asira zako zina zinateremka qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa shahid man raa ayyuhwan ma akhrajahu ahmad ma akhrajahu ahmad fi almusnad an ibn abbas radiyallahu anhu بإسناد صحيح وهو في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إذا غضيب أحدكم فليسكت تمام إذا غضيب أحدكم فليسكت مجوين أكي كسيريك كي ونها سير تمام أسكت palo na asira kazini, au wapi, au wapi kwenye michezo pia, pirani asira, jama kutukana wea nyamaza kime fali askot kesho utafurahi sana kwa natija ya kunyamaza kwako utasema alhamdulillah na nyamaza kwana, alhamdulillah sikuwezo kufanya kitu, sikuuzumu na nene lote baaya sikuuzumu za nene lote baaya Lakini ukifuata ili hasilaz na wakwambia Na wewe ukazungumza na ukasema maneno mengi pali mabaya Siku ya pili Hasilaz isha pungua Angalia majuto yake Angalia majuto utakawikuwa naayo Anadam Aladhi tasiru ilai Bisababi ma Takalamt Au bisababi ma natakt Au bisababi ma tafawahta bi Yale yote udo yasema Utojuta vibasa Kwanye, Kwa ni Ilikuwa jimin kasema alemaneru kama nikutokana labda ushatokana kama niku pizza ushapizza kama nikukejeli ushakejeli labda na maneno mengine ambayo ni mazito labda umeyasema labda pengine hayalingani hata na heshima yako kuna watu wengine wana heshima zao wana heshima zao sasa akija kuzungumza maneno kama yale makubwa mabaya inaonekana si sawa kwa hivyo unajaribu ngumu ya kwanini mimi naambia kabisa hii ni ngumu lakini ina wa iza muislamu anaweza kufika hapa kupitia kwa nini kwa kujibidisha na kwa mazoezi anza taratibu taratibu kujizuia unajizuia unajizuia mpaka itafika wakati ambao itakuwa ile kunyamaza kimya ni kama ni kama tabia yako kiaongeza sababu nyingine ayu alikhwa baada hii sababu ya sita asbabu saba min alasbabi almuina ala sabr ni anitazakkar almuslim Masawia al-gadab Wama yatarattabu Aleyhi mina al-adhrar Muslamu kukumbuka yale mambu mabaya Mawuvu ambayo Yanaletwa na muslamu kutekeleza hasira zaki Na kuifata hasira zaki Jaribu kukumbuka Jaribu upija stop kidogo halafu ujulize Mimi nikifuata hizya sira Nikifuata niki, niki hizya sira Nikifuata hizya sira na avu nipeleka Basi taleta mambu mabaya Mambu mabaya kama yapi? Kama hivi, kama hivi, kama hivi Ukikumbuka yale mambu mabaya Weo utarudinyuma Hii ni moja kati ya sababu inayomwezesha Muislamu kumeza hasira na kujisubirisha juu ya hasira zake. Kwa hivyo tadhakkar ma yaulu ilayhi alghadab. Ma yaulu ilayhi alghadab, yani ma yasiru ilayhi ghadabuk. Yale hasira zinakupeleka wapi? Katika madhara. Madhara yake makubwa ya ikhwat. Madhara yake makubwa. Madhara yake makubwa. Kwa hivyo jaribu ಪಾಲೇ ಪಾಲೆ ಪಂ ಹಾ ಪರಿ ಹಸಿರ ಪಟ ಕ ಮಾ ಲ Madhara ma, ma, ma, ma, ma ambayo Musho wake si mwema Musho wake si mzuri Kamu minan nas Watu wangapi wame pijana Watu wangapi wame toana roho Watu wangapi wame sababishana eh, Mahafa mbali mbali wa, Family ngapi zime funjika Watu wangapi wame, wame, wame Haribika Kwa sababu ya nini ekwana? Sababu ya asira Sababu ya asira Naham ekwana Sababu ya asira Katika darse haliopita, nika wapa mfano moja Ya kile kisa, kilicho tokea kule Kuliko tokea kule Yule mshonaji, mnakumbu kabali kisa kile ehwani Nasi mambu haya ni mambu ambayo Inatokea mara kwa mara Wala siyo kisa kile kimoja pekiyake, la Mambu inatokea mara kwa mara Mujue na mfahamu ehwani Ya komba kisa kama hichi Yambacho nimiwatajia siku zile Ya yule mshonaji ya kachukua ili makasi ya chuma Akamrushia ili kijana miaka kumbi na mbili Sabobu ya asiraka ikamuingia katika mgongo pa paka ndani akaanguka pale pale akatapata roho ikatoka ebni 12 sana mat ghadab قاليا ما في اخوان يتذكر المسلم ما عقيبه الغضب جربوا ان نجuliza ونرضي نيومى kidogo qisa kama hichi ayu ikilitokea wakati wa mtume alayhi salatu wasalam ili muone mafaa yake hasira inapeleka kiasi gani ilitokea wakati wa mtume alayhi salatu wasalam في الحديث الذي رواه مسلم من حديث وائل بن حجر وائل بن حجر انسم وائل رضي الله عنه وارضاه ابن حجر انسم اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم سكوما اللي كان مكه مكه ketika kekao pamoja dengan tuma عليه الصلاه والسلام فجاء رجل Yakudu akhar Binis atin Ghafla Nikamwona mtu amengia Yakudu akhar Amemshika mwenziwe Anamleta, anamsukuma, anamburuta Anamburuta, anamburuta na nini Binis atin Kigozi ambacho kinatumiwa Kofungia farasi au ngamia Kamba Inetengeza na ngozi Ambao inayoka katika shingwa ya ngamia Awusu wa ngamia na buruta na wa ngamia Katika luga ya kerabu inaitua nisaa يقود اخر بنسعه انا مفunga nayo mkononi anaburuta nayo memshika na hasira akaja naye paka pale kwa mtume aliye salatu wasalam alhadithi muslim فقال akamwambia mtume ya rasulullah ewe mtume wa allah hadha qatala akhi huyu anamoua nduguangu mtume aliye salatu wasalam ameletea kesi mbele yake akamwangalia yule ambaye ameambiwa amemua ndugu yake yule waliyo alimktul waliuddam akamwangalia akamwambia akamuuliza akatalta atakakuhakikisha mtume alayhi salatu wasalam lazima itoke ikrar itoke ihtiraf toka mdomoni kwake akatalta umemua kweli ndugu yake kabla hajajibu yule waliyo alimktul asira akamwambia in lam ya'tarif ya rasul allah aqamtu alayhi albayna asipokubali kwamba namuo nduguangu nakuletea ushahi faqal yule bwana pale pale akasema naam qataltu nimemua qal tumu alayhi salatu wasalam akamuuliza kaifa qatalta yule muaje ulimuua vipi ndugu yake akamwambia mtume alayhi salatu wasalam kuntu ana wao huwa na يختبط على شجر كنت انا وهو نختبط نختبط على شجر mimi na yeye tulikuwa tunafanya kazi moja ya ikhtibatu shajar maana yake katika lugha ya kirabu tamko hili maana yake walikuwa wameshika gongo au kitu chochote silaha yote au au ala yote ambayo inatumika kupiga vitagaa kwa mti ili majani yaliyokauka yanguke Majani hali lio kamuka ya kianguka ya napewa bahaim Wale wanyamawa wanakula Mashia Hii amalia ya kupija mti Unapija mti vile bitaga kwa gongo Au kwa, kwa, kwa kitu chote ala yotu Unapija kwa nguvu Majani ya nafayanini? Ya naanguka Katika luga ya kiarabu hii ndio manaki Anasuma mimi na yei ilikuwa tukifanya kazi ya Nakhtabitu aa, Mina shajar Ana kuntu ana wahuwa Nakhtabitu min shajar Mimi na yeye alikuwa tukipiga mti tukiangusha majani tukiangusha majani ya mti anasema fa sabbani akantokana alipomtukana fa aghdhbani akanipandisha hasira anasema fa dharabtuhu bil faasi nikampiga kwa shoka ala qarni raasi juu ya kichwa chake kampiga na shoka la kichwa qarna raasi ni pembe ya kichwa hapa na hapa hizi inaitwa qarna aras pembe mbili za kichwa hizi akampiga katika moja kati ya katika pembe mbili yani katika utosi wa kichwa akampasua kichwa chake kabisa nusu mbili kwa shoka fa katilto nikamwa ihtiraaf akakubali kwamba amemwa hadith naendelea mpaka mwisho tusimame hapa katika mahali wa shaidi Kasabu manenu wana kujambele ni katika masala pesas. Si wakiti wakiliwa. Kwa hivu ayu alihua angalia ni maafa. Maafa ya hasira. Ana sema, fa sabbani, fa agbabani. Alintukana, fa agbabani, haka nipandisha hasira. Unawana hasira ikuwa ni? Haba. Haka tukua shoka, halkuwa na shoka pale. Wanatumia mashoka katika kukata vitagava miti na kukata miti. Lile shoka dile kukata miti. akamgeuza ile ndogi yake kao ndio mtia kampasona piga kichwa kabisa kampaso tosi wa kichwa fadharabtuhu ala qarni raasi faqataltuhu kamwa pale pale kamalisa hadha athar alghadab ya ikhwan hadha athar alghadab katika maafa makuba ya ghadab ndio hii kwa hivyo muslimu atakiwa mara kwa mara kujikumbusha ya ikhwan katika masala ghadab angalia afat alghadab baad yeah. baad naas anaweza akaja يستفزك يستفزك ana fanyia استفزاز anajaribu kukupandisha hasira ili uingie wewe katika jahala pamoja na yeye kupigana au kutukanaana au kukoseana heshima au dini unajaribu ni mambo magumu ekhwan ndio maana hii subra si subra ya kawaida ni subra ngumu nzito haya maneno ambayo unayozungumza msija mkaona haya maneno ya kawaida ekhwan ni maneno ambayo sikizeni kwa makini ni maneno ambayo amaliyan عمليا من الصعوبة بمكان ديو مانا ينطعي نين يا خوان صبر صبر جزاؤه الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سيما لديه مالوغو آيو ويبطن نطعي سبرا نغمو يهي سبرا نغمو يشونغ يشونغ يا خوان نمزل نكتوكانا ويو مانغاليا يشونغ ويو تونة قالوا مذللقة ويو تونة قمو مكوسيو ويو تونة مذلوميو لكن اسبر اسبر نفسك na tona aqiba yake baadaye ni kubwa kwa sababu ukichukua action mafaya yake ni mazito ma ehwan ah tumalize kabisa sasa ili tukija insha Allah taala darasa inayofuata tutakuwa tumemaliza mlango huu ya ehwan nimebakia naye mwisho kabisa tumeiweka mwisho kwa hivyo itachukua kama dakika moja au mbili kumalizia moja au mbili ehwan tumalize kabisa suala la mwisho kabisa ehwan katika asbab almuin ala sabr ni alwudu kutawadha kutawadha ehwan نحيي تميئكا مشو kabisa kwa sababu al hadith al warid fi hadhihi al mas'alah hadith mutakallam fihi hadith ambayo iko katika mas'alah haya au shahidi wa mas'alah haya ni hadith ambayo ina utata fulani kwa wanazuoni wa hadith ina utata fulani jam'un min al ulama ta'ifah min al ulama dha'afu hadha al hadith dha'afu hadha al hadith minhum al imam al nawawi rahmatullahi ta'ala alayh في كتابه الخلاصه ضعف هذا الحديث الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه ضعفه في ضعيف سنن ابي داود في ضعيف الترغيب والترهيب وغيرها من الكتب و جمله هي ضعيف وان كان بعض الاخر من العلماء حسنه لكن والذي قام حسن هذا الحديث وengi wao ni wale rubama mila almutasahilin fi altahsin kal imam almundhiri alimam almundhiri fi altrghib wa altrhib qal هذا الحديث اقل درجاته انه حسن لكن العمدة في هذا الحديث الراجح ان اسناده ضعيف دوما ما كان ايشو لكن يا اخوان تقولوا مننوهيا هاي ما يمانش ان مننوهيا هيفاي لا توي وانغالف هاي المننوهيه اللي اكو كتابه هي حديث ني مننوه مزوري ناني مننوه اللي معناه يكي ني صحيح وصنته ني ضعيف لكن معناه ماذا صحيح عمليا معناه ني صحيح kwa hivyo tuna kaida katika elimu inasema wakati mwingine baadhi ya awat hadithi inaweza kuwa ni dhaif sanadan lakini maanao sahih hi hadithi inaitwa dhaifun sanadan sahihun matn dhaifun sanadan sahihun matna ziko hadithi namna hii ekhwan na hii ni moja wapo mtume عليه الصلاه والسلام anasema fi hadith alladhi akhrajahu al-imam Abu Daud wa Ahmad akhrajahu al-imam Abu Daud wa Ahmad min hadith ابن عباس رضي الله عنه عنهما او من حديث عطيه من حديث عطيه قال عطيه ويعني عطيه سعدي عطيه السعدي رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام ان الغضب من الشيطان وان شيطان خلق من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فال يا توضأ. هي دي حديث يني. انسمع ان الغضب من الشيطان، غضب انتم كمان ان الشيطان، حديث عطيه يا اخوان. عطيه سعدي رضي الله عنه. قال انسمع الغضب من الشيطان، غضب انتم كمان ان الشيطان، وان الشيطان خلق من النار، ان الشيطان امهمبت كمان النار. وان ما تطفا النار بالماء، النار لازمها ماء. فكيفه؟ ما هي النتيجه؟ ما هو الجزاء؟ النتيجه كالاتي: اذا غضب احدكم فيتوضأ موجو وهو كان حسيره اتوضى هذا حديث سنده ضعيف كما قلنا لكن اقوال معناه صحيح معناه لكن صحيح نيقول او سقولي ان شيطان خلق من ال... من النار قيت نيقول او سقولي ان الغضب بنا شيطان صحيح ان نيقول او سقولي ان الماء يطفئ النار صحيح اذا النتيجه الماء الوضوء min mana wanazooni katika katika katika wamesema ya ya ya science hakika kabisa imethubutishwa hasa kwamba hasira wakati ಕಬಿಸಾ na hasira hasira zinapungua ukiona hasira ukigusa maji hasira inapungua nenda katawadhi ukiona hasira ala fururi uone hasira zako zinakuwa namna gani utaona hasira zako zimepungua jaa fi baadhi alathar muawiya radiyallahu anhu kan ala alminbar ala alminbar yakhtub alnas wa huwa yakhtub ala alnas ahad alqaum moja katika watu akamwambia kadhabta kadhab prongo aksemauron fama kana min muawiyah radiyallahu an illa ايش nasala min alminbar akashuka kutoka kwenye minbar watu kashangaa ايش afal muawiyah fadhahaba fatawadha akana katawadha kamaliza kutawadha akaja farajaha wa rasuhu yaqtaru maan akarudi katika minbar kicho chake bado kina tonamaji kisha kaendelea na khutba yake akasema akasema haya maneno akasema inal ghadaba min ash-shaytan وانما وان الشيطان خلق من النار وان الماء وانما وان النار تطفئ بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا كيشا كان دينا الخطبه يعني اسئله كشكا خالص لو كما خطيبه وخطبه قبل متوقعكم بها منين هاهي هي خطبه تبديلك عنواني يعني او هاي تبديلك يتبديلك عنواني اخو ukosefu adabu adabu ya ya pale pale pale ama kama kama alafu matusi billah idhan huwa mwisho mwisho kabisa kabisa tumetaja na na kwa sababu wake fi fi ಚಾಜಾ ಹದಿಫ ಕಲಾಮ كما تنلوا وابينشيا بالقره ولكن المعنى ماذا صحيح اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته